الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده لدعي وإلى كتابي أصولي سنة إمام أحمد بوين وخاقب وليكا. دعي وإلى جانام أحمد ما أخفى عن بداية أو باشانش أصولي سنة من بجري تواناو واعترافش بك لا لشرحك يا كتابا ايضا به نادي نصر كتاب كشف الشبهات رساله كشف الشبهات ان شاء الله تنراوي الشيخ محمدي كوري عبد الوهاب كوري سليمان تميم رحمه الله اروح عشان ادرس تفسير الشافيجي البسي سوره كاني قران مان كشف جي البسي تفسير كان بكين الجام امامي ابن كثير من باس كرد شهر كتابك انسان كيف رياني جهنمي مؤلفك بيزاني شهرزا بي ابو جنام يشمن باسك لكات خويا و باشانش امرك دين سر كتابي كشف الشبهات رياني شيخ محمد كور عبد الله بازكين باذن الله تعالى لبروي رياني مكان خويله خويا براستي همتي تشزور غودا وطالب علم دروزكا يعني براستي لخندوي رياني صالحين دعاتا علماء مشايخي او دعويا لأفيش همّي أنا بيا غمر محمد صلى الله عليه وليه وسلم بعشان أنبياء ورسل بعشان أغني شواني عن كرتون همّد وانسان دروز ذكاء ترز لضل الإنسان داعي الرؤية دوشت يعني همّد وانسان دروز ذكاء كهول بي بعشان ترسج الرؤية توا أو أنا كسانك بنهاطن روشت تكوشاني خواني عن كردو دعوى خواني عن جاني إذا وقوتم لسره همّي أنا محمد صلى الله عليه وليه وسلم أو جاني أو بيعت يا لما كول المدينة أو نرى حتى هي جيش الإيمان بيع نكرد ولا سرود دعوة هروها صالحين يعني كوالام أمة إسلامية حستاون بتايبتي بزندو كرنوي إسلام بتجديد كرنوي بنوي كرنوي كلنا كما بشارة كسانك که خوی گور این رخص نکه، آو معلمانی جاری شکه نیه کنن، نیه با معنایوناش تی زاید بنشتی نیه هل اسلامك که خوی اهی اسلامي آو اسلامی لبیر خلق برای و تو، با هوی بدیع و شرک و ظلالاتو، با ناپسند دو، جهل جاهلين وشرك مشركين مشتیکین و منافقين نفاقی منافقین و کسانی که لبرخات ری خویت علادیس انسلام جا، آو فتری که. الشيخ محمد کوی عبدالوهابی کوی سلیمانی تمیمیتی آجیا و رحمت خوایل به اوجیان نام که زور ضرور انسان بی خانه تابزانی امر علم فایا برزد دعویشی کردوه. بتاکت انها له خوی و کدس بی کابلام. لتش واقع کاو زور که زاجیله و نیا. هجیله جیان که اینیا. لتش واقع کاو دعویی کردوه. او واقعی اوسر دمت شرک و ظلالتی کی بدايةها بدايةها ردود للسرودعوة النسراء بدايةها شد للسرودعوة بيروز النسراء كناشرين يعني كردو لا برتشاري خالج مثلا بونو منا بخالج يلا نوا خواريج أو خالكافركا أو وايا حتى عجشتوا تقول رهديبلا نوا أصلي يهودية نازم أصلي يهودي توندا و... دوا دوا كاري أكال خالك كبير نسات توحيدي خالص بخايت على يهود كي توحيدي خالص يبقى خارجوا قشتوا تأو راديك قبل محمد يكره عبد الله أصله طبعا ما هيج قباني تانية هكذا سيداعي داعي إسته توت ما شايب يا زمان كعلي مسلاه سلام بينه تراه شيء جادوغر بينه تراه شيط ساحر كاهن بينه تراه نازع منوعش قالش تبينه تراه كاتدعوي راس تقينته بيوديابي يعني أورد داني كانوا سرعوا عرب أصاني إنسان لخشتنا بقوله تو شفريداني نكا بايكار باش كاتودعو بيروس باش ان ام دعوي شيخ محمد كرد عبدالوهاب الوهاب شتي كن ني ني بلاي ولا لبيش او شتي وانا بوا امبيا رسل حمي بو ان يراو بو ام بلتي لاشي بالدعوه كي بلتي لا دريجه بيداني دعوي انبيا ورسل وخوشي مسيرك على واقعك اجيا وك دعوي بيغمران كتوحيد وخوا فرستي بوا لواقع او تما شاي كدول له مو ج يعني هيش جندوا وشاروا وشاروا وشكوا ودهات وولاتك وحتى حرامين تيجي حتى حرامين يعني بدأوا روبريا أو إيمانو أو, أو بحرين او عراق او الشام او حتى شو أنا كان هي حرب وشيكوا ضلالت شيكوا ضلالت بتشمعنا يقوم معنا أيكا خلق شخص بارستيكردوه دار بارستيكردوه يعني جراونة توانيا بوه غيري خواي تعالى طبعاً توب غيري توب غيري خوا اتربي يا رامي والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم يعني صحابة دا وابكي يعني صالحين دا وابكي هيش فرقينية لو يكتو مشتكيني بيش صلى الله عليه وسلم لا تمنع تعزان دا وكرده بفرقينية شو كا خوي جرى لقرآن ب بكلمة ما مما يدعو من دون الله دون الله شو يقرأته ح مشتق حتى خوي جرى لقرآن بيروزا باسي ملاك أكابسي يعني لقى الأنبياء ولقى البيغامران على هر يقلق إيه وقرب من خوام ألبر عذابية ولقى الاملائكو لقى الله صلى الله عليه وسلم لين أشركتا لا يحبطن عملك ولو ما ولو الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمه خوالي طبعا النابي محمد كري عبد الوهاب كري سليماني كري علي كري محمد كري أحمد هتا نسبة كي وكبازة كان هتا رواته وسار الياس كري مضاري كري نزاري كري معدي كري عدنان أم ما مصطفى الرزا لشارع عينا لدائق وعينا لنجدة طبعا نجد حجاز مشهورة لجزيرة عربي بها كلمة نجد وحجاز يستلسل قطابياني علم للاحيني جغرافية وشارة زعبان كوا لاني روش هلاتي منطقة كبيوترة نجد ولاني رش آواشي بولاي بحري حمار وبيوتر حجاز واتحاما لحجازة طبعاً ما ماكو مدينة هيا لنجد شاركاني درعيه هيا وعيينه هيا وحريم الله هيا وحر هروا هاواني كوا لوشو نكوبنا توابو ورياض وطاعتو وطاعت لاي أما مستغربا ذل عيونا لدايق ولا صاله زار وسطو هجري ابن مالك بوا يعني الله ابن مالك علم بوا باوشي ما مستعشى وقاضي بوا يعني قاضي و لا درعي لا حريملاش حريملاش حريم شعار ده صار هر قاضي بوا يعني بس تهش صار قضاوتك دو ما فيش شي هر ما مكانش شي يعني بدنا ماليه كي علمون اا ودستي جزور بالا نها علم ميزانيه كان شرعيه لنجد لولاتي كانوا يتاج يعن بابل لا عيينه ولو منطقنا أه... ولهم عالم إسلامي بشيء عام اهتمام بلاييني عقيدة وبيرو بالرعو التوحيد وكبيوز ندرا لاينا كاني وكو فقه وكو علومي آله وكو وبابتان الظهر خلقتي سرمشة وبون زاني عربون ولان الروانقي عقيدة هل واقعكا خوي إيسال منك واقعكي برل الشرك وغلالت بوا قبيس القبركانو تناند بقر يعني مكاو مدينو شعر دوري وحرمين همو خلق جراو نتوان يبو بفلسطين قبر ودار وبردو أبعتانا يعني أو بقعيك تو يستعينينك صافيتش ليني نقو بيتا ونبردوه قبر هالبصرياتي أو كتوان يبوه لزمني أهو لا, لا يبغى طبعا علمي واركتوه أتاكم قراني لمارك الدوار ل تمنی دسالیا زنی علی کی بعضی ورگو توپشان زیر کی چیزور عجایبی هوا لبر کردند چه عجایبیشی هوا ل دواهوا دواه دسالی دانزسالی لواشی دواکا کوبر را بود حس کردند را بود حس کردندو چه بود مکالمه علماء لگال علماء ایرا کوئبیته و پرشان سه تا مدنیه و لگال علماء ایرا آشنایی علماء کانی ایرا لوان الشيخ عبد الله كوري إبراهيم آل السيف لوان الشيخ محمد حياة سندي وزور زور متأثرة ببو الشيخة الشيخي حديثة براستي أو كانتك أتشهد مدينة معشاة خلق لنا ومزقوتي بيغامره صلى الله عليه وآله وسلم حوارة بن بقبلي بيغامر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغاثي بيه نداوى إليكا هم حالاتی از زور پی نا خوشه. بگو لی ما کان الله لی مشک حیاد الله محمد حیاد سندی الله لی تو امت بلایو چون هم. بیزاری خویده را زور زور بتعق ت بی لو لو اسلوبی خلق قریعان تبر مثلاً لدعه کرد نی رید خویت بارو تعالا. حتی تو نه تو این هم بگو ریال نمیشنی تو نه تو اینم بگو ری. یعنی بزن لی شواقع کن نه تو اینم الله صل الله واقعه أوها يا وجبيش لا يعني أجر أجر بكيل لا بكافر نكتوهات كافر كي أو توي بكافر. لقي علمي شيزور زور قراءة درست يوم علمانا تنا وياك عندك علم الله بو بصراحة ا الرحله العلمي خويا كا كانت البصره للبصره ل علماني العلماء يعني اكو بيت واحد كتب كان الشيخ الاسلام بدستي خويا نسيت واحد شيء دسكا كتب كان الشيخ الاسلام ابن تيميه ابن قيما وندستي خويا ا اكلتها نسيني اني السفر ديش باش هناك واكلتها دعوه كردي شو دعوه علمي كي باش با كربله بيغوند للبصره يعني اواني كوا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 باشا انك ريتوان يا بو ولاتي خوي بو عيني بلا باشي نزاعي على بو حريملا محمد الكراد بالوه بو يوجد شي ما شي زور ألي رأي السنجستا الرجس نبودو دو نقطة نقطة هي كمان كسانج لأهلي بيدعو ظلاله لداريوش وسوف يكان لوعني كواحد يعني برامل مرام يا الشيخ دعوت وحدة وشيخ محمد كور عبد الله شيء دروز ذاكن أم شو بهاد دروز ذاكن نلا تنعت باوشي وبراكشي رقي عليبوه باوشي وبراكي براكي كناري الصليمة بورقي ليبوه وباوتشي كناري عبد الله بوا يعني وتجان أدعوي كتوي كي ما غلطت شن تربي أوهاب ليشون ب يعني أخلك برشوة دعوة بكتوباسية أوكتيبلي ناء بحوار كتير غير خوا أبى بتاعنا المهم حتى كتبي شناء وتبال برأكي كجواي برأكي خوي تكتب شدانة والصواعق الإلهية في الرديع على الدعوة الوهابية والوهابي اشتيش أغلب أبوابه طبعا ما ناهي كرازينين قال بقدر يتواصل دعوتي وانيه أم جورا حالته يبو دانرها ودراوته بالبراك براكي إيكابلن هو تبراك إيش يرد ليه أورته راست لبداية يعني تجيشتني أودعه حقه أصانية لحشره أنه تودعه حقه بكي لبربوني شبهات لبربوني وقمان لسر أو أو دعوة بيني رد فعلها والله الحمد للعلماء اللي دواه وقرأوا توسلي ماني برأي وقائل بو بدعوايا الحمد لله باقي شيء طبعا او اصبحت مملكه المنطقه في المنطقه التي كانت تتعامل مع المنطقه التي كانت تتعامل مع المنطقه التي كانت تتعامل مع المنطقه التي كانت تتعامل مع المنطقه التي التوحيد الراس محمد عبد الوهاب هيك يعني <تصفيق> لقال شيخ محمد يقول عبده الوهابا دعوة ابن بريوا وشيخ محمد يقول عبده بتيج يعني قال توبيتو أم إله إلا, إلا, إلا الله بقي عند أواتي خوات على سر دخات وملكه وسرود وسمنش تبي أبخشة أروك شون غنيمة أو بياق مسلا الله عليه وسلم لا دعاء الله أو بابتن لقال الخريج الحمد لله دعوة واحدة كان دي, دي, دي حتى يعني الناوي الشيخ بلهاو بيتوا بتوابي مطقاني نزد وبلاي أمير كاني أو مط أو أو ولا نا ونزلان. يعني قبيس القبر كان رخاناً قبر كان تخت كان طب ااا طبعاً أقروا أمير الدجالابية قر سركديك الدجالابية خلق ناتوانيه كه. ويا الشيخ الاسلامي بن تيمي قسيجي زوجي أنا قاله بيحيي استهار مسلمانة جهاو البابو أو يقران وحديد بجانبهك حديد قرآن وبيحديد ناره حديد يشبه بيقران استفادينيا. وأتحقق ببي القرآن نبيه القرآنج ببيتحقق نابه يعني هذو حالتك أبي بيني بوك إسلام بين برايوه الله شيخ الإسلام بيمتيمه فرمه دين ببي هذو توعنا براو وكم شيء ليه وكم نصراني كان ليه دور للدولة بو رزيلي رازيبن سرة سامان والصلاة وتشكيش الذهب وببي الدين خوات علا ببي بريوا وكم يهودد لي كجوانيع وتدينو خارج الطمع وخارج الدنيا هون. أمره يهود نصارى يا جر تبدي دين ببي هزبة دي بريوا هزبة دين بريوا. أولي كله القرآن خوات علا عليه كحمور رجل وش كان وانا تجيب خانين فاتحة قبل غير المغضوب عليهم والضالين. يا الرجبي يا محمد ما الله عليه السلام كدين وتشكي بيا كعبد برعيوة كدين ببيش كعبد برعيوة ونكدين يهوديش ها ببيدين كعبد برعيوة شيخ محمد كور عبد الوهاب لزمان كابوا كتب كياناوي تذكار أُولِد نُهاء والعِرْفَانَ بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان هي شيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسنة العلماء كان أهلي قصيمة تقريبا هج مجلد كتابة كي باسي تاريخي يعني ولاتي حجازة كان لمحمدي لشيك محمد كورا عبد الوهاب و هتا زماني أخوي لا ترجميش جياني شيك محمد كورا عبد الوهاب الله بما نخوشها كوا باسي غربتي إسلام كين لو كاتيك ايوتياج جاو يعني استباسي او واقعاك مزين او واقعي ايوتياج جاو تواقعك بوا قد أحببنا ذكر شيء من غربة الإسلام واندراسي بين الأمة لتعلم ما لهذا الشيخ الذي أقام الله به معالم الملة وكشف بالبدع والضلالات باب زين أواقع غربتيك أمة إسلامية تياجيا إسلام رأس تقنيليا دورك وتولو زمنيات شون بوا استيق يكشون كان بازك باسي نجدك على بيش ألف أما أهل النجد فلا تسأل عما هم فيه جاري كم جرب أصي نزك على هر ما برسد كل ظلالتي يعني داري كل عين دستي ذاك من الغباءة فقد كانوا في بدع مظلمة وفي تني مدلهمة وقد أعيد مشكلتهم الأطباء ذاك كثير ان اهل نجد قد بالغ الشيطان في كيدهم وجد وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب وقبته معلقين امالهم به يرون أنه يقضي لهم الحوائج ويزعمون أنه من أكبر الوسائل اهل نجد قبره مشهور بولنا قبر زيد بن الخطاب تترجون الله يهموا أمال وهوار ودعوا كذنو همشتي تشامبيون بنت كردو يعني خوان لبير تشوتو قبر النبي قباء انبسر ودروس كردوا للاين او قبا كانت هذه القبة من أعظم اصنام اهل نجد تراق حولها الدماء ويصاح عندها وتعفر الجباه وتستقبل وتستقبل وتقبل بالشفاه يعني او قبا او دار برده أو شينا بهمو شيوي خلق وكو بتكاني قرج عن فارس حلواني للايسر أبغي هوا ركرا دمتشان خوي لخول رأله شو نع وعلوها الرجاء نتكرد ماشي أنا كرت وتخضع الأكبار لديها وتنكسر الرؤوس فتعالى الله الملك القدوس يعني الجولة اللي خوي بهجنا أزاني ويترددون إلى قبر يزعمون أنه قبر ضرار من الأزور يا قبر شترنا ضرار كور الأزور بوا لا شك أنه هذه من ظاهر نبوتان المزور، ما اللي ظل جمانش يجينا كذروب وقبرين ونبو. أبيني لسرا سر الدين يا لهندش والناس، قبر بناء، هندش كسر، هندش صحابو، أواجهني على الراس تيا. شيطان دو روسيا قوي خلق للاخ وايد يعني العبادات يخادف خاطه. الله النخل كان هوا النخل بخطان زان يرميه هي. وكذلك أيضا عندهم نخل في حال ينتابه النساء والرجال ويفعلون عندهم أقبح الفعال دار خورماي كابو دار خورماي شنيرا للاي وجنوب ياو أهاتن بوي خرابتين إشانا جامد وكانت المرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم تربيها الزواج تذهب إليه وتضم بيدها برجا برجال وابتهال أجل أفرد شو نكر دا يا يعني دريم شو يبكر دا نعت نعت دا خوذي أشوف ولاي أو دار خورماي باعوش ياو كردوها وار يا كردو فأيود أي شيء هوا لي أكدت كوا أيود يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أي نيري نيران من أبيعيكم بيت أبيعيش ويساطا بي. أو هابو بوشيوية أو واقعي نجدبو داري كان تسمى الطريفية أغراهم الشيطان بها أوحى إليهم التعلق عليها وأنها ترجى منها البركة فكانوا يأتونها طوائف وفرق ويعلقون عليها الخرق وقد تشبث بها الشيطان واعتلق يفعلون ذلك لعل الأولاد يسلمون وعن الموت يجارون هات بلاي أو داره أروا بيوه بيوه عن بيوها كندو تيام بيوها كندو باركتيا لدوا كندو دواي باراستين إخوانو مقالوم نالي خوش مهي سباسي رجكة مؤلف. درعية طبعا محمد كوري السعود بيجوي دعوي محمد كور الأيو غارشي جورها بو أشكوتي جورها يزعمون أن الله فلقه لإمرات تسمى ابنة الأمير او أشكوت أخوي جورك او أشقى كردو تياه بو كي وعلي كردو بو كي أميره كردو أراد بعض الفسق <تصفيق> أن يظلمها ويظير فصاح داعية الله فانفلق لها بإذن الويل الكبير لا عبدك الزج على فلاماري من هواري كردو خوي جورك أو أشكوتي ودرس فказал الله لها من ذلك السوء مجد. خايل جورش بعرض سوتي لو خلا بكاريا. إن جات شيئاً، اما عقدين لو أشكلت عقية، فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويادون نار وقوش. وشتيان بو نار بو ولا أشكلتها، بو هذه أكل بو النار ويبعثون إليه ويقربون. شتيان بو نار خايل بي لنزك كردار. فأيذ من الله مما عملوا. هرو هالا لدريعة ديك هبوا يزعمون أن فيها بعض الصحابة مقبور فأصبح حظم من عبادتي موفور قال الادرعيش گديه كبا وتيانه عندق صحابه لين يجرعون اشنبو يكون هناك قبر قبوري اناكس جابوي بزاني دعويش محمد يكون عبد الله لا تسوا واقعك ولا يعني غربتي اسلاما هناك امستي بوشتانه هم كردوا كهستا توحيد لا اله الا الله بس كردوا تو ايشكاي زوزو قرز بتاك تن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 وقد فشد هذه الاعتقادات الباطلة والمذاهب الضالة والعوائد الجائرة والطرائق الخاسرة وعمد وطمت حتى بلاد الحرمين الشريفين حتى لا يكون مدينة شيء يقرتبوها جيس بس يومان بوكا يوم بيثان السيد النبي لكاتيا كان لو, لو كاتيا ويستشهد هي طبعا للا يشيعة كان لا يرافضة كان قبحهم الله كابو طالب زرب الرئيسة كابو طالب يكبو مشريكي مردو بخطانة زان كاخوار رقي نيابيا لما الله عليه وسلم بوكا كتير لما قبائل كذا بنال يعني قبرك وقبائل جب وقبري معجوب يعني أبو طالب أبو طالب على أساس كبار في غمارس الأعصاب فيأتون للإستغاثة عند نزول المصائب وحلول الأزمات والنواكب بالسماعات والعلامات لنين المطالب فكانوا يعظمون غات التعظيم هل زول برز وسير أنا كذا داوي يعني حاجات أخواني عليك فلو أتى فلو انه اتى سارقا وغاصبا وظالما الى قبر احديما لم يتعرض له احد اركسبهتا ولا قبر قبي او دعانه إذ ظالم خرابكار بوايا دز ولا او قبي يرون لهما من وجوب الاحترام والمكارم ويفعل عند قبري ميمونة أم المؤمن وعند قبري خديجة زوجي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ما تشمئز منه قلوب المؤمنين قبري داش مسلمان ميمونة لقال قبري خديجة لما كتشي أكرال به على اشتواء أكرال إنسان قيزيتها لتشي من اختلاط النساء هناك بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات لأنها قبرينا أنواع وشكال فواحش والمنكرات أكرال وسيل فعال ويشقون الجوب ويرفعون الأصواد ويفعلون من الشرك والضلال أعظم المنكرم وهكذا كان سائر القبور في مكة والمدينة وقد مصبت عليها القباب تمرغ المشركون في تلك الرحة نحن خلق قبابه قببه قبره بناه على لسف دروس كردوبه أما واقع كيناو كويه نجد حجازه لطائف, لطائف قبري ابن عباس له ابن عباس كل طايبو خلق لفقراء شبلاء فلا فكان انتاب الفقراء ذو الإفلاس وذو الإفلاس من أهل الكفر والنفاق والإبلاس ويستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والباس ويقف السائل عند القبر متضرعا مستكينا ويبدو الفاقط إليه مستعينا أو فقير حال وعي النبوة وعي وندار وعي شو وعي ابن عبازة ودول من ذكى خوان بوبر يزليه بوبر فقير ده خصته دواي ما له حال عليك كار فيفعل عنده من الأمور الشركية ما لا تبلغ العبارة ولا تعصر الشارة وقد ذكر محمد بن حسين نعيم الزبيدي رحمه الله أن رجل رأى ما يفعل في الطائف من الشرك. محمد كري حسين نعيم الزبيدي رحمة الله لي. وما نجرب على بيائك بني بس ما يفعل في الطائف من الشرك. بيعك اللي لا لا عبد الله بن عباس فقال إن أهل الطائف لا يعرفون الله تقال الطائف عباس هي يعرفون ابن عباس الله فقال له بعض من ترشح بالعلم معروفتهم لابن عباس لابن عباس كافية لأنه يعرف الله سبحان الله تقولك كاكا معرفتي أو خلق بابن عباس كافية يعني معرفتهم لابن عباس كافية أولا ابن عباس بناس بس لأن ابن عباس خواه ناسي أما نخواج ناس ابن عباس ماذا خواه ناسي أما مرون دولة ابن عباس كافية فقال له بعض من يترشح بالعلم معرفتهم لابن عباس كافيه لانه يعرف الله او يعتقد خلقك يعني شبهتي ان ما دام اما دعوا لابن عباس كنش دعوا من الخواب اما يجي يقول شو بعدني كشغل كشف شو الله يفضل يا أخي إلى هذا الشرك الوخيم والغلو القبيح الذميم المجانب للصراط المستقيم كيف أن الشيطان إذا استولى على قلب العبد فإنه يورده المهالك جاب زان أو الشركة قورية تعالى أو او لصالحين إن جاء لسير يماتك وإذا سألك عباد عني فإني قريبا أجيب دعوة الدعوة أخوة يقول رب وخوة الله يقول عبدك أن دعوة لمن برسالة لمن كيرت من نزيكم جاب يعني يا مو. أشرت داوله منكن. يعني فرمي وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحد. أما آيات القرآن أما آياتنا حميم بيجي آخرها. الشيخ محمد الكوري عبوياب لمواقعها يا. في قامري خاصة صلعن يهود ونصارى بتشي إلا إن لا تعليك على حديث قال تشي تأخذ قبورا بأي مساجد الدنيا. لكان تكاون عبادتي خوان كردو لمزدكانا. بس قبري في قامري كان ينكردو بتشي ومزقوت. لكان تكا أي قبر كان ببارستي بتشي أنا يعني الله تتمشكى غرلي يعني مدينة مدينه ورا ابو بقيع ورا ابو شهداء احد اذا حمزه قبري حمزه ولا بقيع او صحابهنا جون ابرسترال دواء وكذلك ما يفعل عند قبر حمزه وفي البقيع من الفعل الذميم والامر الشنيع ما يكل عنه اللسان ولا يبلغ البيان يعني زمان شغله لباس كردني او اندشك ضلالاتك فلان قلت لم يبقى شيء لمالك يوم الدين وبدبر الخلاق يا جماعه فجزى الله من هدمها وازالها وسواها اجل اوانه ابيني اود والله أو كاج نمات بو خويته تعالى چونك اوانه همش دكان لدواكره طلب هدايه طلب منا عليك لك بك او او او ك محمد لكاتك كهيز ودعو بيك باشي جداك او كاتلة جدا اما جاري حد لا يعني مؤلف كتابة قال احلودي حجازو من جدا اشتانتش وتدروا بيمن وبوشناني تجسراني تجبازك على لبندري جدا ما قد بلد من الظلال حده وعندهم قبر طوله ستون ذراعا قبر شاز ذراع دريج معي سيمتر وكان الشيء يزعمون أنه قبر حواء أو قبر حواء إن جات شن التساري دعوة عليه كذو، فقد بلغ عندهم من الظلال الغاء القصوى فمن لم يبدو للحطام لسداد قبر أمه من الأمان من الأنام فإنه يعد من اللئام ولا يدخل عليه عليه السلام أو كسيجتينا بدأ يا بارو حواء أوش تاني نبدأ يعني سرد سامي نبدأ نحن نشرح تجول السلام ليك إن جب زاد شمّال كوكراوتة ولا بنوي تياه بنامي او قبرها. فتجدهم يجبون من الاموال ما لا يخطر بالبالي أو يدور في الخيال وهذا القبر قد وضعه بعض الشياطين فاكثروا في شاني من الافك يبالغوا في الكذب شيطان برازون تواني ورشمي قبل فلسطينك اما بلادي حجاز بلادي حجاز ونجد انا مؤلف لسري ال وارد تجب مصرنجا لمصر لو زماني لمصر تشيبو. لما بلاد مصر صعيد وعماله فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوة الفرعونية ما لا تسع له كتاب أقل بأسي مصر كان بكتاب طواونا به ونبريبو لشركو ظلالات لو يتشيل يبوا عندهم مشهد البدوي الذي لا يورب له أصل ولا فضل ولا عبادة قبل بدويها يكا هل نازل أصل فصل كي وفضل عبادة تياما بل قد افتتنوا به وصرفوا له الإلهية من دون الله حتى قال جائنتا مستواي خوي تعالى نجاوا يعني أيانا بإخواننا دوال إخوانا كردوان وقد جاوزوا زبيو بمثال عندهم من المعبودين ما ادعتوا الجاهلية لأليهاتهم أو أوان كرديانا جاهلية شو أنو أليهاتي يعني خوانا كرد أمان جان كرد وجمهورهم يرى له من تدبير الربوبيه وتصرف الكون بالمشيئه والقدرة العامه ما, لا ما, لا ما لم ينقل مثله عن أحد بعد الفراعنه والنماردة وبعضهم يقول القطب أحمد يرجعون اليه ويكبو اي انكر دبو فعوني جنك راهو بانه قطب احمدو لا مشتكاك ولا حتى عليهندك لاالي مصر يعتقدون ان احمد البدوي تصرف في الكون لكون تصرفي هو لكون تصرفي هو وبعضهم يقول إن الذين يتصرفون في الكون سبعة، الأحوك يستصرف لكونك. وبعضهم يقول أربعة عندي شغلة شوار، وكانوا بزعمهم البدوي والرفاعي والدسوقي أو بالعلا، أما لا تصرف لكونك، بدوي ورفاعي ودسوقي وبالعلا، وهو وهؤلاء في مصر. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله عليه أنه في حالي لبتي بمصر وجد فيها عالما متفانيا إذ أخذ وعبر عن المسائل النصولية والفرعية فكأنه البحر الذي لا ساحل عنده فاجب به الشيخ عبد الرحمن قال حالتي كان بسرها ابو الشيخ عبد الرحمن يقول حسني على الشيخ نوى الشيخ محمد يقول عبد الرحمن يقول عبد الرحمن جرته ولكن تكلم يصربوا قال لما بني أخذ يعبر عن المسائل الأصولية والفرعية كأنه البحر الذي لا ساحل له يعني كابراه بحر بلا علمه زول بي معجبه عبد الرحمن وأبدأ من عجابي بذلك العالم لرجل من أهل الدين يثق بي هناك فأجاب ذلك الرجل بقولي لا تغتر بكلامي فكابراه شيوت الشيء عبد الرحمن لأهل دين بوا كابراه ما شاء الله كابراه كان علمي الزور يعني عندي جولة درسة كي كثير يشبهوا التي والله مخلة مع علمك، فإنه مشرك. تقول لك أكو مشرك. وتيش يسأل طلاؤك على شرك إن شئت. أجرشت وباخش شرك قصدي بود أنا خام. هالبزمان يخوي فجمع بينهم بمسر وسألوا كمسترشدين قائلًا يا أستاذ كم الذين يتصرفون في الكون؟ ام كبراء العلوم؟ لعلماني كباسك بحر وتي كويك دولة قرش عبد فتكلم ذلك العالم المشاري اللي بالتعظيم بأن قال يا بني سبعة كرم حاوط كذل عالمه تصرفك هم الله والبدعي والرفاعي والدسوقي أبو العلا وعبد القادر الجيلاني وسابع أسماه لهم ينتصروا لك لكونك يعني بوهم علمه وبيتشبك عقيدة يابك غيره ولا تصرفك وتي فأما أحمد البدعي بل عم بدوي وصفي كيف فلا يدخل مصر ذرة ولا يخرج من الذرة إلا بإذني. يكذر يكذر يجيب يك سكتية بيروديك. يعني أو ذري كتاب عثمان أبيني أو بجوك. أقرب بيته بره أبو مصر ودار شيء. ببيع إزني بدي ناتانة درشة درام. نشتانة بتجوره. عكدي أهو. فالتفت صاحب الشيخ عبد الرحمن فالتفت صاحب الشيخ عبد الرحمن إليه قائلا له احمد الله يا أهل نجد. على ما منبه عليكم من معرفه التوحيد على اوريا اوتي اي اهلنا جد بشار الرحمن واني ودوتي صاص مبارك هو محمد او سيتر عبد الرحمن يا أنه رأى في أيام رحلتي إلى مصر طلب العلم مجتمعا هائلا أعظم من اجتماع المسلمين عشية عرفة عند جبل الرحمة، فسأل عنه فقيل هذا مولد البدوي. ألم كم الله يجي زور زور خلق مجتمع يجي زوري إلى بيني أو أن ده زور بو خلق لعرفة شن زوره دسم خلق لعرفة عيا رأواها خلق بين خلق يجي زوري بيني وتأملش وتأنّم مولدي بدوي ما خلق كوب ونتبو مولدي بدوي يعني روز يحتفالي لدى يقولي بدويه ورأى سوقا طويلا للبغايا لا إقد أوقفنا فروجهنا في ذلك اليوم للسيد البدري بازارك زور ورشيل زينا كاران بيني لأفريتان أم أفرتان يعني إما فرجي خويا وقف كردوه بوهركسيك يعني بو, بو مولدي بدوي هركسيك يعني التعامل زدت خويك بو أبو بدوي الفساق فيقعون عليهن متصدقات بذلك لو في هذا المجتمع إنسان فاسقية خريجة وشابية لما خيراء كامب بو وموليد وبدأي وكان يحصل في مصر من الكفر بالله والإشراك به لم يصل إليه كفر أبي جهل وشاعي أو كفره لما يكره أبو جهل الزماني أبو جهل أنا أكره ما نما واقعك اللي الشيخ محمد يكري عبدالوهابا أو بلادي حرمين من باسكر أو مصر من باسكر استيتسل باسي يمن وكان في شرق صنعاء قبر يسمونه والهادي لشر صنعاء لا ليمن قبر يقبو بيتراء والهادي أما خلك طبعا شون تلاي ودعوة ليكردو وكذلك ما أجد في بلدي مرع من عبادات عبادتي والقبر التي يتألي من مسيرة أيام ولال لطلب الغوث من مشكات الحال الأولات مرع جلوا لا لي هر ليمن قبر يقبو صنعاء شور خاصة تسلك تهاتونة لها قبر الخلق يعني هاتون بولاي هر وهاء هاتون ابن علوان لأننا منجي الغارقين يعني إنسان جاهل وانا كان عليه ويسميه الغوغاء منهم منجي الغارقين وقبريانا ويدو رزقاكري غارقين حضر موت شحر يافع عدن هر لي من؟ للاي اوان عيدروس أبو عيدروس لا مخا قبر علي كر عمر شاهد ليه لحديداء لا قبر صديقه هل يشج لهم شناني كباسيا كمؤلف على لزمني أو أبزان عالم إسلامي لا حالتك أرجعوا أرض نجران الله يجري عندهم من تلاعب الشيطان وخلع ربقة الإيمان ما لا يفعل على للعلم بهذا الشأن من ذلك رئيسهم المسمى بالسيد عبدوب أنواع العبودية وصرف له رسمة من الألويه وأتى من طاعتي وتعظيمي وتصديري وتقديمي أوجل نجران بناوي سيدوا بارستن يالبوه كرتو. يتسارع شام حلب دمشق وسائر البلاد وسائر بلاد الشام فيها من تلك المشاهد والنص ما لا يوافق يوافق على أهل الإيمان ولا تلائم الأديان. مجاب صلاة دمشق. بعبارة وكذلك الموصل وبلاد الأكراد ظهر فيها من أنواع الشرك والفجور والفساد فوق ما يذكر ويراد على موصل وبلاد أكراد مبرس أهم الشرك والفعلات. ولكن يجب ان يكون صالحين وبابتان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ميسرا وعادوا به المجوسية وعاحوا به معابد اللات والعزة وما كان عليه أهل الجاهلية وكانوا يأتون مشهد العباز ومشهد علي فيركع فيه له وحده ويسجد ويدعو بخالص الدعاء من دون الله ومنهم من يزعم أن زيارته أفضل من سبعين حجة كيف حدثت أنه أما قبل حسين أو فلان أو فلان أو هو عباس أو علي وحتى أن أقول أنه سنعر في بك أو أنا بكي لحفتا حجب أشتريك. لا زال شروانيا فانا ما املو زمانيا ما ما باس يا زمانا لكن ادعي الشيخ محمد قراب لنا امهم الشركات دتشبتاك تنها اكو تندو نقطه التماشاكن همته ودروس بي لنا دوله ها كان كان الرازي بنو بيدنك بنو لحموه شويناني كباس مانكرت أو همو شركو ضلالة تهبوه ويدعوه بخالص الدعاء من دون الله ومنهم من يزعم عن زيارته أفضل من سبعين حاجة ولقد غلو في تلك المشاهد وأتوا من الشرك القبيعة أعظم مما يفعل النصارى في المسيح وكذلك ما يفعلونه من مشهد الكاظم من جاء لبغاء لكاظم وغيره وإذا كان يوم عاشوراء فإن الرافضة قد جعلته مأتما فهذا يصرخ وهذا يحث التراب على رأسه يدعو بالويل والثبور وهذا يضرب صدره بالحديد والخشب حتى يكون كأنما أصابوا لهب وكان من الرافضة من يصلي لتلك المشاهد ويركع ويجد لها الساج وقد صرفوا من الأموال والنذور الاسكان تلك الأجتاث والقبور ما لا يحصل عشر معشار العزيز الغفر لواجل و کاظمو سجده کردند و عبادت کردند و پارس رف کردند. اما همش تاگن ک آن د پارو آن دا خیر و خراد بنای آنان آن کن و آنی صرف کن که بچه نی کی بو خوا نکره یک مصدی بو خوا گره نکن. همراه ول پناي خوا او کنای ک فلان و فلان. آهم و موسافود سعما نصرف کن. قبر ابو حنیفه علی زمانه قبر ابو حنیفه قبر معروفی کرخی. بزند تصدوق آیا کوداوا کرد نیشنی که لداوا کردن آخال کان چون فرمیسک آبرانه للاک قبرکانی که قبرلان یوشکه نیو فرمیسک نا آبرانه که چه جته آو قبرلان خوی شیطان بود روزه مال خوی کابلک خوشو خذوعی بو قبریک بو مکبوریک زور زور زور زور ترکه وگل برد میخوای گریان راسته ای عبد القادری گل نیبو بزنن کی فقط فوت نبیه لیراعق فیتون اضريح او بغداد و ازجدون لحضرتی و لداعيه يسمع من مدة بعيدة هركس اللي شونك دوري زوري شوهارك او عبد القادر عبدالقادري قيلاني خلج عراق هو نجهر خلج عراق خلج الدنيا قرتو تماشاكي بس بتاهباتي اللي عراق اللي ايان بوصل قبركي وسجده بوبن واعتقاد يانوايك اعمال لدوري شوهارك او جويلته واجمعوا على انو يسمع الشكايات ويغيث اللافات وزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يطفئ الحريق عقريك وجنتاه وينج الغيظ كسم لقب للاقاب باينك وصرفوا العبادة من دون الله بالجملة فهم شرء لتلك الامصار وأعظم المفون عن الحق والاستكبار أنجب أبو وما توسط فيها من مثل قبر الحسن البصري والزبير أنجب زانت شجلو قبرك فقد أكثر هناك الدعاء والاستغاثة وأقبلوا على تلك المشاهد والتجويل إليها عند الشدائد وليس هناك منكر لها ولا زاج ولا رادع كازني أبلوامك قبل كان برسرين هاوري عن بوكت وربو الشط وربو مجره ولا قطيف بحرين وربو قطيف بحرين وربو قطيف بحرين وربو قطيف بحرين احداث مجوسي والمقامات الوثنية ما يضاد الملة المحمدية صلى الله عليه وسلم ويصادم الطريقة الحنفية فلما تفوق هذا الخطوة ثلاثة ما أوجبه حولي الشرج والكفر أأمهما أمهم لافاوي موجي لافاوي الشرك ظلاله تعالى يقول توتوة إن جاتي لها تو ديني توحيد لناو خلك على بيرش توتوة الثالنماوة بدعو ظلالات زوربوة تجرد هذا الشيخ هذا رحمة الله يعني لدعوتي لله أم شيخ هستا ل لسرت هيجن جاتي قل ما دعوه كرتن گیشه گر سه گر زنیه. هنی که هت. اما بعضی نه زنیش که چند گر سه. هر کسی بله او وای او غلطه او او یک پارچه پارچه یکن. بتا قید نه حلاسه. طبعا نوکت منج کجرا یابو عینا امیر عینا علما تیا. تا ما ویک. بلا ما امیر عینا. نبنا ویک تهدید کر. لالانی امیر احساء او. امیر احساء باریبو نر جارم تیا. پی امیر عینی ودی اجرتیار مطیع محمدی کر عبیل وحابی. یعنی نهیدش لبه قبريان الروخان قبان الروخان حتى عليه عفريتة زنايكرت عفريتة ميرديكرت أبو زنايكرت هاد بلاش شخص كان اعترافه كرد ويتمن زناه كرد وراء حد يخوامليه دارك وباكم كانوا رجميكت يعني يقامح حدودي شان كرد لمطقي خوينا يعني هو كنا وتشي هو كتوم بنوصل لمدينة إعلاني دولة إسلامية كرد أو إجل عيني دولة إسلامية كرد بلام چاردور بیا خوش نه بو امریکانی چاردور زور زوری ام خوش بو عالم هستان د سټان کړه به شکایت کردو او ام کابره تکفیری چي او ام کابره خوارिजه چي او ام کابره کافری چي او ام کابره فلانه چي عالم واليك واليك واليك اته امير و عمرای نژد یعنی اجادار کړ دا او لو ان امير احصاله به د صلات بو بيو د امير عینا غربيت او کابره درنکې من نه پاره د امینه جوجو مشتکې نسر چه شوت بو نه نوما سال اخره شاع محمد بيوت وتي أو شو بشار محمد عبد عابد وتي وخوا حلا كمان أو هاي عابد برا يلا رأي بمن بوكو جملا تهات فيه شكل نابي يقول است لدعاء أو أو دعوة اشتكى كرد يعني أيوت من توبكو الجم ولا ولا هست برا لينا مينا قولوا لا الله سب والله خوا جهات بينا من بمن حالا چه شرمیله که رویش دعای زلامی که منار پیودیتی برا پیبل باب روا بلی رنمینه، من آتولی نمابگری نخوام. ترش محمدی که عابد و حابتوشی نخوشتی چی زور بیه طبعاً لیه. حسته رویش تریگر تبر بویشو بودرعیه. چه بودرعیه؟ طبعاً لرگاش کبرا پیوتبو، آمیجی عینا و تو لرگه بیکوچه. لکتاب بازه که علی کلرگه بیستی بیکوچه أرريه على تكواله على كبرة دستي توش الشلال بو ترسع زور ترسع أولا بيشي وارج محمد يقول عبلا ب ببي لا لا بيكو يقول شوية محمد يقول طبعا نبوة درعيش هو كأميركي او تأميرش تا أن كاني محمد كور عبد الله بيان أمير للسلطوي محمد كور استعدة محمد كور عبد الله كاتي خوي كهاتو بعين درس لا خنوت في ألت لأي محمد بن سويلم العريني ثم إن الشيخ قصد بلد الدرعية فوصل على في وقت العصر فنزل على محمد بن سويلم العريني في بيتي ونزل في ضيافتي ولما ان دخل علي ضاقد عليه داره وخاف على نفسي من أمير الدرعية محمد بن سعود فوعظه الشيخ وسكن جأشه وقال سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا فيا لهم امتحان يمتلأ لهذا الشيخ ولكن كما قيل في كلام الحكمة اشتد كربتة تنفرجي شيخك كزاني أو أتيك شو؟ مطالبة كخواتي ما ترسى خايجورة أرمتي مانة إن شاء الله حتى يكون غربية تو وأكو شون حتى يعني ز إن شاء الله فرجو إن مع العسر يسر إن أما ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. خواید علاوه فرمی تی لکورا. نیم تا قیدانه کنن. ابزاری که لپی نای ایمای جیهاد دکه. تیکوش. دین خواب لواکاتو. بوی اولی صابره. درب کهای لواکا صابر نیه. بوی هر یک لایه وا. ادیع ایمان نکته در که. ترسی آن ترسی. خوایی گرتوانه بیگ لحظه حمستر زیبکا و موحیدی بیکا ایماندار و بیکا بس خوایی گر ولا انصوران الله می انصوره. کات بی ایمای هستیم به نصرت. خواین جا خوای نصرت معنا دی. این نصرتی خوای کیه ويخوي غير حكمه وهابي بين الصراع بين حق وباطل ابراه ان جاء ما فيها يا براستي ابي تنصف ربي كل شيء كل شيء صار كي سري احدى الحسنين إما النصر او اما الشهاده اباش اگر انا بيچي كي بدعوكم وباس اخوكم وحدنا بخوب بخو هستو بخوب بخو شو بخو بخو. صار حفتاه صا صوبي صل صل صالتي حنا بيمر اي باش بعزته وبمر بيستر كي ياخذ ذليلي بيمر يا يجب مجاهدان يكون مجاهداً لنا يا إخوة، ويجب أن يكون في حالة النارحة أم هم سفرين، أم هم هم ترحالي، أم هم دردسالي ونارحتي بني أو درما داري، من أصير يجب أن نبيار متبع، يستجريك دو تأيرا، ويجب أن أخوة يقولون، كيف يجب أن يكون في رعاك؟ ولكن كثيراً يجب أن يكون هناك بخيرات يجب أن ترسل إذا محمد كوري سعود عذابي، ويجب أن يكون هناك بلام خوایی گفته دلیج نکی با ترخانه که این بله خزانه کی محمدی کویست وقتی آلان آمیار پیاوی چیز و دعوی چی سلامت دعوی چی صاو سلامتی آمده نیپیاو بن با خوایت علی رجله و بنوانه طبعا خوایت علی یار متیا برسیاو که خویاله زور دفاعی لیکه حالا دبایشو بابیت طلا ناتو هست بچوه ولی نکوده ای خالق بلند ولابانی که با محاسبه کرد نوشتنه. ایش بپی خواهی حنا سیچه با مالی اوقت آبیه. شهر محمدی کریب لب لیاقت بستن. هنگام نکرشت که الحمدلله با سلامتی کوتاهی. بالکل نه محمدی کریس سعود لگر محمدی کری عبدالوهاب کماسی واقعی دعوای کات و توحید و ایمان و تیجنه. بیعتی ایاته ک نصرتی او دین و ک. البیا شابی من به شرطت، دو شرط دعوتی تو که بله کمی کمتر، گریم استرکاتی نده، دعوتون نبود درعی بجایی برای باش و نیتر، من خراج ورگرم یعنی خراجی که دردش لالی درعیلی آن ورگرم، لو برگو می‌سالانه، آملمان عمقه. و تی به نسبت آم خراجوا تو خواهی گریشتی درداتی، آو نه هنی مدادی گر تو دعوی باری بر ای ما اتینه سرهمو او شارو شارش کولا تانه به این نی خواهد دعو کنیم که نهی امام محمدی کره عبدالابد علیشتن نبو دعو بلاو کرد نواخ وهر بدرعی و رانا وسته آرمان تصر شارو شارش کانی که حتی خواهیت علا النهات جزیره العربی هم بو فتحه زن اینی الله وقت تو غنیمی ای کی زوریه دوکاتش چیو خاله برده سر زور زور بدبیر ل خارجی درعی بقیتو من نسبت خالی گمی شواله ولی بسته بل لا بل فعل بل فعل بالفعل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل وكوتمان فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل فعل كان فعل بل فعل بل فعل بل فعل بل او همو جش دروز ذکری تو آرن باصرم آو شهر و شهرش کانی که اگر استجاب نکابود عکا قتایل گلکن و نال نب مشکین. حال یاری موضوعی که زرگری نیت ان شالله که وانی شرحی کش به شبهاتی طبعا مشاعر زور شرحی انجام دادو بلام هش شرحی کرد و با حق شرحی نکرد و باس موضوعی جهل بدين و با عقیده و با متانیا که باس کدوم تیشان نوا و شر محمدی کرد عبدالابلو موضوعی ان شالله به توصیل ماسکین که بلايا وحواري غيري حيكر بلايا و مشركه بلايا و موتو سر اوى كتابي بونردو اجا بحجز نبي طولتهم اجا مرتدي يعني بعذابه اوري يعني بدايتنا ينعبى مشرك اوي يا رسول الله Abdul Kader او مشركه بلايا و مشركه بلايا و مشركه بلايا و مشركه بلايا و مشركه مسلماني أوكي من نشأت قتالا، وأكو بياجها مسلا صنّم. شلون لقى الكفار في قريشة؟ كفار قريش بلايا وشيبو، كواري غيري خوانيكدر مشريبن. إن جهادي لقلاه كردن. بياجوا مسلمان بن. مسلمان نبي شرّة. يتبوش يودستي بكر. كوتا أو كان أو أو حتى أكو لبيني جزيرة نجد حتى نزيق بوناو نزيق بوناو بچو يعني عراق نزيق شامونا القبرشتاني كباس ما كد لنجف ولا كربلاء حميار رخان القبرشتاني ك لما كو مدينه ولا نجد ولا چول ولا چول ولا چول يمن حميار رخان همي على ولا طبعا سعود محمد سعود وفاته عبد العزيز بابا هزاردوصدوپانزده دایگو، لهزاردوصدوشش همچی خواکت. بله، هزاردوصدوشش اجداره. حتی حتى کی، حتی اجداد صعلکانی، هزاردوصدویکان، تقریباً سیو سی سیچار. آو دولتا با وی که واخل کانی کی زور دشمنیتی دولتیه. عثمانی اجداره کرد تو، ييجي عازك أبو دولة مصر محمد علي باشا جيش الشي جورب قاعد يحرقين باشا ناريب وسر دولة التوحيد أبشر الشي جورب وزور حتى أبلي ناراحت حتى التوحيد دولة التوحيد يكمل لنا وش محمد الداعي في هجري، 2015 وحده في عام 2016 وفاته يعني في زمان الأولى في العام الأخراف لقد كانت تقريباً فهو سيئة صالح حتى نوكيش شيخ محمد كوري عبد الوهاب سليمان شيخ سليمان كوري عبد الله و كوري محمد و كوري عبد الوهاب كذلك لتسير عز الحميدة جيش تركيا يقري بات سرقبران لقد قررت موسيقالي دانوا و بابتانا و قررت بارتا و هانستيزاي بيك أمير الدرعية كعبد الله ويقرن لبعضها وعد يينك هيك شلينا كم خم تسليمه كم ما كان لان أي شيء حتى عندك للربيع لا أيبان بوترشى لم يكروجن هذا والله عثماني لا لا اسطنبول حندا قالن سريان كردوات منا زاري شقا حجاز ونزل وانا قرنوا الشيخ محمد كور عبد الله بمشي بدعا كي أوعها يا إنجات ما شيء مؤلفة تكنيكه كا. الجاني خوايا كا كركات الجاني عزو سركوتن بوا بيجوا يكوا طبعاً ما عن سعود، فيصل، خالد، فهد، عبد الله، أعماني كيستهن كي دول استياكاته ونال المملكة العربية السعودية لصولك نزال نصول السيدوه يعني بس مرحلة أو دولة الرشد بلان بلك تلين وراستلين دعوة لك يا أبو لدعوي الشيخ محمد كور عبد او أو دولتك أي اما أما لدوائية دولتك فيها دخل أنا ما أعرفش كاش تيجي لا أنا كشيم مثلاً لو كاتيا شير مثلاً عبد العزيز يا أو بويك بيتونة أو حجاز أو أنا هو يك أصلاً دولة بريطانيا أو السكان أصلاً وها بيكان إنجليزي أمتيان طبعاً إنجليزي هيك بيجون دي بمسألة محمد كور عبد الوهاب هوني على قدره محمد كور عبد الوهاب دعوه يشخان وباش هنا ودولة كبرش وهي عبر دوام وحثاس كان يزار دوستاتوس كان پسشان دولتی دوم لذا 2065 تا 2065، 2065، یعنی دولتی بلند دو هم لذا 2065 تا 2065 تونه. پسشان دولتی سوم لذا 2069 تا استشکبر دوام. اینجا ام دولتیه که ما بمشوید دو روز. با محمدی که عربه تنها دو روز. دعوتی وله في رسول الله أسوة حسنة كأجبة عقدها لما كي كادستي بكرت لا يكوى. بياخذ مصطفى خديجة علي بلال أبو بكر ديددي دي بوظا دلتجرك بينتر. إنجا أو كتابني كوا الشيخ داينا كتابي أصول الثلاثة كتابي كشف الشبهات ككشف الشبهات كتابي زور مهمة يعني منهج الشيخ دار خاد كشفي شبهة يعني اشكرا كرديني قماني اوكساني كهندق ادلان هنا واتو كردان ببالغة بلغة يلا الحديثات اخويا شبهة وللان ببالغة لو اكتبه كشانظف اصلا ان شاء الله دوائي باس يكن لدرسي داهاتو يكم درسي داهاتو بإذن اخوهي قورا كشفي واتا اشكرا كرديني شبهي قبوري كان مشرك كان وكان ايناو مشرك كان ايناو نابش بداكر بخواهي تبارو تعالى ان شاء الله لدرسي داهاتو باس يكن ولم جراحان وی امسر گزشته امام است ایا چی روی امام است ایا بکویتم جاریش که ایشارتی بوده که اینو منظر بین شالله و ترسش من نمینه و محمدی کری عبدالهاب لانو تو یک سالی عمری خواهید کرد که او مخاطره لبردم یابو به جایی عقل می آبی و هرزو لجن جالنا ببره. بهنمانو یک سال تمنی که وقت بزرگ آو آو تمنی خوابیدن آبی به هزاران هزار هزار کس کوبیتو امت هم یکو بیتو نه هزاران کس أمة أميكم بي أو التاريخ بيجورنا تاني بيجوره قدر تاريخ روا سبحانك اللهم